لا وشوني إلا البلاء، والله يعلم ما تريدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أهل الألباب لعلكم تفلحون. يا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 ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترؤون الذين كفروا يفترؤون على الله الكبیر وأكثرهم لا يعقلون.